وَإِيَّا أَقُولُ تَسْمَعُ لِلْقَوْلِ هُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَالَتَ لَوْنَا أَنَّا يُؤْفَكُونَ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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوه ولله خزاء السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون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 تُلِكُم أموالُكُم وَلَا أُولَادُكُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيُّهَا 119. ويأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخفرتني لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء الله خبير بما تعملون